وَبَلِّغْكُم رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِين أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَالْقُرُونَ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ هِيَ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَذَكُرُوا آلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ نَفْسِكُمْ تفلحون قالوا اتي انا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فإنا بما تعيدون لاين تامين صاديقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ان تجادلوني في أَسْمَاءَ إِن سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآذَاكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَتَذْكُرُونَ مِنَ الْمُنْتَغِرِ فان جئنا هو الذين معجب برحمن مننا وقطعنا دبر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا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 هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَإِنَّ عَذَابًا أَلِيمًا أُولَٰئِكَ مَعَ عَذَابٍ أَلِيمٍ